الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نصر دينه الحمد لله الذي هزم ا ل أ ح ز ا ب وحده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد أ ي ه ا المسلمون فاتقوا الله جل وعلا سارعوا إ ل ى مرضاته و إ ل ى الفوز بجناته أ ي ه ا المسلمون مازالت الفتن تتابع على المسلمين وان اعداء الامه يتربصون بها وان الامه تتعرض لقواصم بعدها عواصم باذن الله جل وعلا وان اليهود والنصارى والمشركين يبطنون ويعلنون ويظهرون على اهل الاسلام حقدا وحسدا ويتمنون أ ن ي ر د و ن عن ديننا يحدثون الفتن والخراب ويجرون البلاد إ ل ى ويلات الحروب ولكن كيف ننجو من شرهم وكيف ننتصر عليهم أ ي ه ا المسلمون إ ن ربنا جل وعلا الذي أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن ه د ا ي ة لهذه ا ل أ م ة بين لنا أ س ب ا ب النصر وكيف ننتصر على عدونا في مواضع من كتابه من أ ب ر ز ه ا آ ي ا ت سيقت م ت ت ا ل ي ة في قول الله جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم ف ئ ة فاثبتوا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 والله بما يعملون محيط أ ي ه ا الناس أ م ر الله جل وعلا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ب أ ن يثبتوا عند اللقاء إ ذ ا لقيتم ف ئ ة فاثبتوا الثبات أ م ا م العدو عند القتال ليقع في قلب العدو من ا ل ر ه ب ة والخوف وان الله لمع المؤمنين فيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فليثبت العبد وليتذكر حتى يتحقق له الثبات ان الله معه وليتحقق له الثبات عليه بالتوكل على الله جل وعلا ولذلك ذكر الله التوكل عليه عند التخويف الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل به يندفع الخوف ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد فوض أ م ر ه إ ل ى الله واعتمد بقلبه على مولاه على من بيده ا ل أ م ر الذي قدر المقادير جل وعلا إ ذ ا لقيتم ف ئ ة فاثبتوا ا ل س ب ا ت وتركوا الفرار ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف فالذي يفر أ م ا م العدو قد باء بغضب من الله وقد رجع ب ك ب ي ر ة من الذنوب ما رخص له إ ل ا في كر وفر أ م ا غير ذلك أ ن ينهزم وينكسر الجيش بسببه فهذا مما لا يشرع بل عليه بالثبات ثم قال و ا ذ ك ر ا ل ل ه كثيرا لعلكم تفلحون نبه الشرع إ ل ى أ ن ه لا بد من أ م و ر ا ل د ي ا ن ة عند التحام الصف نبه الشارع إ ل ى أ ن القتال إ ن م ا يكون لوجه الله جل وعلا ولهذا لا منافاه أ ب د ا بين إ ع د ا د ا ل ق و ة و م و ا ج ه ة ا ل أ ع د ا ء وبين التمسك بالدين من ظن أ ن ت أ خ ر ن ا سببه الدين ف إ ن ه واهم أ م ر الله بذكره مع الثبات عند لقاء العدو أ م ر بذكره جل وعلا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الامام مسلم إ ذ ا أ م ر أ م ي ر ا على جيش أ و س ر ي ة أ و ص ا ه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال له اغزو ب س م الله أ ي أ غ ز ذاكرين اسم الله جل وعلا مستعينين به وعندها يرجى لهم الخير فذكر الله يثبت في هذه المواطن ذكر الله فيه استجلاب المدد من الله جل وعلا ا ذ ك ر ا الله كثيرا لم يقل قليلا و إ ن م ا كثيرا وهذا يستوجب ا ل ا س ت ع ا ن ة به وتسميته ا ل ويستوجب ا ل ا س ت غ ا ث ة به إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم أ ي ه ا المقاتلون في سبيل الله ليستعن كل واحد منكم بربه لا ت ر ك و الى إ الدنيا ولا تفزع و الى إ غير الله ولا تعلقوا حجبا ً أ و ما يسمى ب ا ل ت م ي م ة على ا ل أ ي د ي فذاك من ضروب السحر وقد قال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أ ت ى إ ن م ا يفلح من توكل على ربه واستعان به واستغاث به و أ خ ل ص الدين له واذكروا الله كثيرا ً لعلكم تفلحون حتى في ا ل ص ل ا ة كما نبهنا في ج م ع ة م ا ض ي ة امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أ ن يصلي بالناس والعدو أ م ا م ه م فلا منافاه ابدا بين ا ل ا س ت ق ا م ة على الدين وفعل الطاعات و إ ق ا م ة الحدود وبين م و ا ج ه ة ا ل أ ع د ا ء بل هذا سبب لنصر المسلمين كما سمعتم ثم قال و أ ط ي ع الله ورسوله وهذا سبب ثالث من أسباب النصر أو ي ر الله ورسوله ما كان من واجب فأده وما كان من حرام فدعه فوالله إن طاعة الله جل وعلا سبب لنصر الله جل وعلا للناس إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدمكم ا ومن قبل نبهنا على ما ذكر الله جل وعلا عن أ ه ل ا ل إ س ل ا م لما اجتمع المشركون ومعهم يهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر ا ل م د ي ن ة و أ ه ل ه ا أ ر س ل الله جل وعلا من عنده لما علم ما في قلوب المسلمين والمؤمنين من الصدق و ا ل إ ي م ا ن فأنزل جنوداً فارسل أ ن ن ز ل ج و د ف أ ريحا وجنودا لم تروها أ ر س ل الله جل وعلا ريحا من عنده كانت بارده و أ ن ز ل مع هذا م ل ا ئ ك ة ينصرون أ ه ل ا ل إ س ل ا م الا فليتعظ كل مسلم وليعلم أ ن النصر من عند الله أ م ر ك ب أ ن تقيم الدين لينزل عليك رحمته ونصره وعندها يمدك بما شاء يفرق ك ل م ة المشركين و إ ن ه ليلقي الرعب في قلوبهم وينزل ما شاء من جنوده ويرسل ما شاء من برد وريح تكفئ عليهم قدورهم وتخفي عليهم من سياتيهم فيدب الرعب ويتشتتون ويتفرقون ولهذا يستشعر المسلم و ن ولكن ي س ب ان يكون هناك اداره ل المسلمين في المسلمين ويقولون ل ان يكون هناك اداره ج ل و ع ل ا و أ ط ي ع ا ل ل ه و ر س و ل ه وهذا ي ق ت ض ي أ ن يطاع في كل أ م و ر الديانه بدءا من تحقيق التوحيد لله رب العالمين ثم ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و فعل الخيرات و ترك المنكرات أ ي ه ا الناس إ ي ا ك م و المعاصي ف إ ن ه ا سبب للضعف سبب ل ل إ خ ل ا د إ ل ى ا ل أ ر ض سبب ل أ ن ينزل الله جل و علا عقوبته و لهذا حتى في ح ا ل ة القتال ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم باب وهن من المعاصي لما كان سائرا قبل حنين قال حدث او عهد ب ا ل إ س ل ا م يا رسول الله اجعل لنا ذات أ ن و ا ط كما لهم ذات أ ن و ا ط فسر ا ل أ ئ م ة ذلك ا ل إ م ا م مالك وغيره ب أ ن ه ا س د ر ة علق المشركون عليها أ س ل ح ت ه م رجاء البركه من قبلها لينتصروا في الحرب وهنالك من م س ل م ة الفتح قليل لم يفقهوا في الدين ب ا ل ص و ر ة ا ل ك ا ف ي ة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أ ن و ا ط كما لهم ذات أ ن و ا ط هنا يبرز دور القائد المؤمن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 من أ ن ينصح ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م حتى لا ينزل الله جل وعلا عقوبته عليهم صلوات ربي وسلامه عليه ف إ ن ه ناصح رحيم حريص على هذه ا ل أ م ة أ ن يدلها على كل خير و أ ن يحذرها من كل شر و أ ط ي ع ا ل ل ه ورسوله ولا ت ن ا ز ع لا بد من ترك التنازع أ ي ه ا الناس للنفوس هواها للناس حظوظهم من المناصب والمال و ا ل أ ث ر وعندئذ ليتناسى كل إ ن س ا ن ذلك ليكن همه أ ن ينصر الله عز وجل به الدين ليكن همه أ ن تكون ك ل م ة الله هي العليا لا يجري وراء س م ع ة ولا يجري وراء كسب حزبي أ و سياسي أ و نحو ذلك و إ ن م ا عليه أ ن يكون همه أ ن يلتقي أ ه ل ا ل إ س ل ا م على الخير نعم إ ن ن ا لا ندغدغ العواطف ولا نقول إ ن التقاء المسلمين لا يكون بسبب بل يكون بسبب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه ا إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير و أ ح س ن ت أ و ي ل ا ترك و التنازع ا وفض النزاع فيما عندهم من العلم بالرجوع إ ل ى الله و إ ل ى رسوله صلى الله عليه وسلم إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقاتلون لهم أ م ي ر ه م عليهم أ ن يطاوعوه لا يخالفوه وعلى ا ل أ م ي ر أ ن يرشدهم إ ل ى ما فيه خيرهم و أ ن يتقي الله جل وعلا فيهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا و أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنهما إ ل ى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا وامرهما بالتطاوع فقال تطاوعا ولا تختلفا قد يجري نوع خلاف بينك وبين أ خ ي ك في قتال فضلا عن غيره فالتطاوع هنا مهم خ ا ص ة لمن هو أ خ ب ر منك ولمن هو مسؤول عنك لا بد من التطاوع ايها المسلمون إ ن جرى نزاع ب أ ن يختلف جندي مع قائده أ و هذا القائد مع قائد أ ع ل ى منه و أ ن يتفرقوا وان تتفرق كلمتهم فيدب عند ذلك الوهن فتفشلوا وتذهب ريحكم أ ي قوتكم وعندها يجد العدو ضالته في ا ل أ م ة ولهذا أ ي ه ا الناس مع الحرب والقتال ب ا ل أ ن و ا ع ا ل أ س ل ح ة إ ن الكفار يبثون ا ل أ ر ا ج ي ف وان الكفار ليلقون ويحاولون أ ن يفت, يفت من عضد أ ه ل ا ل إ س ل ا م ب إ ل ق ا ء ش ا ئ ع ة ربما أ ث ا ر و ا رعبا ربما أ ث ا ر و ا هلعا ربما أ ث ا ر و ا خلافا بين الناس فليرتفع الناس حتى تجتمع كلمتهم وحتى ينصرهم الله جل وعلا على عدوهم أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فستغفروه ا إ ن ه هو ا ل ه حق حمدي وصلاه وسلاما على ملا ن نبي من ب ع د ه وعلى آ ل ه وصحبه أ م ا بعد معاشر المسلمين مع ما تقدم من تفسير ل آ ي ا ت الكتاب العزيز في أ س ب ا ب النصر فلنتابع فقد قال الله جل و علا محذرا أ ه ل ا ل إ س ل ا م بقوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذا فيه وصف ما عليه أ ه ل الشرك خرجوا من ديارهم بطرا والبطر أ ي ه ا الناس كبر فيه رد الحق وغمط الناس هذا هو البطر رد الحق وغمط الناس واحتقارهم لا يخرجن أ ح د إ ل ا وهو متواضع انظر كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة متواضعا أ ر خ ى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى التصق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بدابته ما دخل مزهوا مختالا و إ ن جوز الشرع أ ث ن ا ء الالتحام إ ظ ه ا ر ا ل ق و ة و إ ظ ه ا ر ا ل ش ج ا ع ة نعم ذلك مطلوب لكن أ ي ه ا الناس بلا كبر بل بتواضع بطلب النصر من عند الله جل وعلا مع إ ق ا م ة الدين مع ترك الرياء بل فليقاتل المسلم لتكون ك ل م ة الله هي العليا ليقاتل حتى لا يقال شجاع ليقاتل حتى ينال إ ح د ى الحسنيين إ م ا النصر و إ م ا ا ل ش ه ا د ة يريد ن ص ر ة هذا الدين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله بل إ ن م ا يدلون الناس على دين الله ولهذا سبحان الله من الحكم في هذه ا ل ش ر ي ع ة أ ن ه لو أ ر ا د الكفار إ س ل ا م ا ف إ ن الباب مفتوح لهم ل أ ن ا ل أ م ر دين ليس انتصارا لوطنيه أ و لجنس دون جنس أ و نحو ذلك من المعاني و إ ن م ا هي حرب في دين الله جل وعلا قتال في الله سبحانه ف إ ن رجعوا إ ل ى الدين كففنا عنهم بل قال الله جل وعلا و إ ن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إ ن جنحوا للسلم فاجنح لها أ م ا إ ن أ ر ا د و ا قتالا فلنستعن بالله جل وعلا ولنقاتلهم ومن ها هنا يحسن بالقاده أ ن ي س ت ش ي ر ا ل ن ا س انظر يوم ا ل أ ح ز ا ب استشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي من عند الله استشار أ ص ح ا ب ه فيما يفعل ف أ ش ي ر إ ل ي ه بحفر الخندق و أ ش ي ر إ ل ي ه بالموقف الصحيح م ن ا ل ك جبال وشجر لها أ ث ر ه ا في ط ا ق ي ة المسلمين وهنالك مكان منكشف كان لا بد من حفره فحفر الخندق واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحفر معهم مع ما عندهم من شظف العيش و ق ل ة الطعام أ ك ل و ا أ ي ه ا الناس شيئا من الشعير ومعه شيء من الدهن قد تغيرت رائحته ف إ ن لم يجدوا ذلك أ ك ل و ا قليلا وربما كان معهم قليل من التمر حتى لما جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم في طعام قليل صنعه لم ي س ت أ ث ر به النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا فعل الخير فدعا من معه من المسلمين وبرك على القدر وعلى ا ل ب ر م ة فكفى الله جل وعلا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت ا ل ب ر ك ة في الطعام ف أ ك ل الجيش كله وذلك من آ ي ة ا ل ن ب و ة ثبت الناس حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه من الجوع صلوات ربي وسلامه عليه وفي هذا درس أ ي ه ا الناس في الحروب ربما أ ص ا ب الناس شيء من الجوع والمخمصه فما عليهم إ ل ا الصبر وقد قال الله جل وعلا لن يضروكم إ ل ا أ ذ ا ه مع بقاء الدين والاستعانه بالله رب العالمين يزول و تخف مثل هذه الاثار و أ ي ض ا قال الله جل وعلا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لكن لعلنا لا ن غ ف ل أ ان بعض الناس ربما سرب اخبارا لزعزعه الناس في ا ل أ ي ا م ا ل م ا ض ي ة فشا خبر و نشر بقله البنزين و الجازولين و ن ح و ذلك وقود السيارات فتدافع الناس نحو المحطات ل أ خ ذ ذلك أ ن ا في نظري هذا نوع من الهلع و ربما بثه بعض الناس لمزيد ا ل ط ر ا م بين الناس و إ خ ل ا د إ ل ى ا ل أ ر ض أ ي ه ا الناس أ ث ب ت و ا واصبروا وعلى المسؤول أ ن يسعى جادا في توفير ما تيسر إ ن لم يكن هذا وذاك أ ي ه ا الناس عليكم بالصبر عليكم بالصبر فوالله إ ن خير حياتنا بالصبر ومع الصبر إ ن شاء الله جل وعلا يحصل لكم خير عظيم و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هل تظنون أ ن الحرب في صالح أ و ل ئ ك لا والله ليس كذلك و إ ن م ا هي في نظري نوع من إ ح د ا ث ا ل خ ل خ ل ة أ و م ح ا و ل ة ل إ ح د ا ث ا ل خ ل خ ل ة ومن إ ل ق ا ء الرعب وكذلك إ ض ع ا ف اقتصاد الناس والتشكيك في ولاه أ م ر ه م و إ ح د ا ث ا ل ف ت ن ة فانتبهوا أ ي ه ا الناس وامتثلوا قول الله جل وعلا امتثلوا قول الله جل وعلا ولو ردوه إ ل ى الرسول و إ ل ى أ و ل ي ا ل أ م ر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ليعلم الناس أ ن ه أ ي ا م الفتن و أ ي ا م الحروب عليهم أن ل ا يسمع من عدوهم شيئا وليسمع من أ ولاه أ م ر ه م ولينصحوا لهم ولتتكاتف ي الجهود وليسعى الجميع إ ل ى إ ق ا م ة الدين و إ ل ى نصر هذه ا ل م ل ة ومع ذلك أ ل ا لا يبخلن أ ح د ب د ع و ة يدعو الله جل وعلا بها أ ل ا لا يبخلن من رزقه الله ق و ة وتدريبا أ ن يسعى إ ل ى القتال مستعينا بالله ولتكن نيته إ ع ز ا ز الدين لا غير ذلك أ ل ا فلا يبخلن رجل آ ت ا ه الله مالا أ ن ينفق ماله في سبيل الله من لم يجد ذلك فقد يحتاج الناس أ ي ا م القتال إ ل ى شيء من التبرع بالدماء أ ل ا فلا يبخلن من رزق الله ق و ة في بدنه أ ن يقوم بذلك كل مسلم يمكنه أ ن يمد الناس بشيء من الخير وكل الناس إ ن شاء الله يسعى إ ل ى أ ن يقوم بالخير لعله أ ن يلقى الله جل وعلا وهو عنه راض لعله أ ن يسهم في إ ع ز ا ز هذه ا ل أ م ة و أ ن تقوم ا ل أ م ة من رقدتها و أ ن تصحو وتفيق من نومتها ا ل ط و ي ل ة ولعلها إ ن شاء الله أ ن تنصر على عدوها أ ي ه ا الناس استعينوا بالله وراجعوا دينكم يعزكم الله جل وعلا بعد ذل ينصركم ويقوكم ب ع د ضعف استعينوا بالله استغيثوا بالله ا ن ص ر ا ل ل ه ورسوله صلى الله عليه وسلم ليرجع كل نفس كل إ ن س ا ن ليحاسب نفسه فليتب إ ل ى الله ولا يلقب اللائم ة على غيره نعم ينصح ي أ م ر وينهى لكن ل ي ب د أ ليصحح نفسه عندها ترون إ ن شاء الله مزيدا من تباشر النصر لهذه ا ل أ م ة ليس في السودان فقط و إ ن م ا إ ن شاء الله في كل بلاد المسلمين ويدحر اليهود بحول الله وقوته من أرض الأقصى من المسجد أ ق ص ى ن ا ل م ا ل أ ق ص ى من فلسطين وهكذا كل غاصب وكل معتد و أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الذل والصغار على من خالف أ م ر ي ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يكتب عليهم صغارا وذلا و أ ن ي ش ت ت جمعهم و أ ن يفرق كلمتهم اللهم إ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك اللهم لك الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل ا خ ر ة أ ن ت العزيز القهار أ ن ت القوي الجبار أ ن ت العزيز المنتقم اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا واذانا اللهم نصرك المؤزر اللهم ن ص ر قواتنا التي تقاتل أ ع د ا ء ا ل م ل ة اللهم أ ع ز ه م اللهم قوهم اللهم واجمع كلمتنا على الحق والهدى اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى اللهم ن ص ر المسلمين في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها اللهم وردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم ن س أ ل ك نصرك المؤزر اللهم ادح للكفار ومن عاونهم اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم حقق لهذه البلاد أ م ن ه ا اللهم واطب للناس معايشهم اللهم نعوذ بك من الفقر اللهم نعوذ بك من الزنا والربا اللهم نعوذ بك من الشرك ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل ا ل ط م أ ن ي ن ة في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين اللهم قونا اللهم قونا اللهم, قونا اللهم, قونا اللهم عليك يا رب بمن كفر وطغى وتمرد وتجبر اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من النساء والولدان والرجال الذين لا يستطيعون ح ي ل ة اللهم قوهم اللهم انصرنا على من ظلمنا وعلى من عادانا اللهم لك الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن و ق و م و ا الى صلاتكم ي ا ح م د